نعم بخصوص ان ال بي يعني ان لا حض المال كل وقت حسنه واتباع الدين فلا ولا يديه كافر على مسلمه ولا يصامين انا مجوسيا عن التوالث بينهما سوى ما يكره في ولد النكاح بين مسلمه وامته كافره لمسلم والسلطان مزوج من لا لها من آله طيب قال رحمه الله تعالى والرشد في العقل وسبب هذا الشرط إيش التكليف والذكرية والحرية والرشد في العقل طيب الشرط الخامس قال واتفاق الدين بين الولي والمولية فلا بد أن يكون الدين متفقا والهذا قال فلا ولاية لكافر على مسلمة فلا ولاية لكافر على مسلمة فالمسلم لا يتولى تزويج النصرانية ولا يتولى تزويج اليهودية والنصراني لا يتولى تزويج اليهودية ولا يتولى تزويج المسلمة لاختلاف الدين وقال ولي نصراني على مجلسيه لعدم التوارث بينهما لماذا؟ لأنه لما كان يعني الى ما هو الدليل على اشتراط اتفاق الدين ما هو الدليل على اشتراط على ذلك او التعليل ان انه مع اختلاف الدين انه مع الدين لا توالي بدليل انقطاع التوارث بدليل انقطاع التوارث ويمكن أن يسدل بذلك لهذه المساله بقول الله تبارك وتعالى عن نوح قال نوح لما قال رب ابنيه من اهلي وان نعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غد صالح فدل ذلك على أن أنه انه اختلف الدين فلا موالاه ولا مناصره فلا موالاه ولا مناصره اذا يشترط اتفاق الدين ان يكون الولي ومن ولى عليه متفقين في الدين فلا يتولى المسلم الولايه على الكافره سواء كانت يهودية أو نصرانية طيب هل الكافر يتولى الولاي偏 على الكافرة عن المجوس النصراني هل يتولى على اليهودية واليهودي هل يتولى على النصرانية هذا ينبني على الاختلاف هل الكفر ملة واحدة أو ملة شتى فإن الكفر ملة واحدة فلا فرق فيجوز أن يزوج اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية والمجوسي اليهودية أو المجوسي النصرانية وإن قلنا الكفر ملا شتى وأن النصرانية ملة وأن اليهودية ملة والمجوسية ملة يعني كل دين ملة فلا, تزوج مع فلا ولاية مع خلاف الدين طيب قل لعدم التوارث بينهما قال سوى ما يذكر هذا المذهب أنه يشترط اتفاق الدين وصريح كلام المؤلف رحمه الله اتفاق الدين أو مفهمه أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة فلو أن رجلا عنده بنت كافرة مسلم عنده بنت كافرة فلا يلي تزويجها لماذا؟ ها؟ لاختلاف الدين وهل يتصور أن يكون الإنسان مسلما وعنده بنت كافرة نعم تصور كما لو كان على النصرانية مثلا وأسلم الأب وبقيت ابنته على ها على النصرانية أو رجل أسلم وعمته أو أخته بقيت على اليهودية أو على في هذا الحال يقول هو مسلم وهي على ملتها نقول ظاهر كباب المؤلف رحمه الله أن المسلم لا يلي تزويج الكافرة لا يلي تزويج الكافرة <تصفيق> لاختلاف الدين والقول الثالث في المسألة أن المسلم يلي يتولى تزويج موليته الكافرة سواء كانت منتا له أو أختا أو عمه أو غير ذلك وعلّلوا ذلك بأنه أعلى منها أعلى منها والإسلام يعلو ولا يعلى عليها وهذا هو الصحيح أن المسلم يلي تزوج الكافرة ولا عكس والتعليل ما هو أنه أعلى منها أنه أعلى منها طيب يقول المولد سوى ما يذكر يعني يستثنى من اتفاق الدين ما يذكر والسلسل ثلاث مسائر رحمه الله المسألة الأولى قال كأم ولد لكافر أسلمت أم ولد لكافر أسلمت من أم الولد؟ أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وَأَتَتْ مِنْهُ بما تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إِنْسَانِ هذه أم الولد إن رجل عنده أمه وطئها وآتت بما تبين فيه خلق إنسان حتى لو ما خرج حي لو, لو مثلا أتت بمخلق فإنها تصير أم ولد فلو أن رجلا كافرا عنده أمه يطأها وحملت وآتت بما تبين فيه خلق إنسان ثم أسلمت ما الذي يلي تزوجها؟ ها؟ السيد ولو كان كافرا لماذا استهدت هذه المسألة؟ قالوا لأن, أن لأن أم الولد لا تباع لا تباع فالكافر إذا كان عنده أم ولد فإنه يمتنع عليه بيعها يمتنع عليه بيعها لأن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمها في الأولاد. ان بي واضح التاليل يعني مثلا نسال كافر كانت عنده ام ولد هو كافر وهي مسلمة يقول ان يتولى تزويجها لو ارادت ان تتزوج لماذا لانه يمتنع أن يتولى امرها غيره كيف يمتنع لان نقول لا يدوز بيع ام الولد لا يدوز بيع ام الولد طيب والمؤلف يقول كام ولد لكافر اسلمت ولم يقل كأمة لكافر أسلمت لماذا؟ نقول لأن الأمة لأن الأمة إذا أسلمت تحت يد الكافر فإنه يجبر على إزالة ملكه عنها, ملكه عنها. سبق لنا في كتاب البيع في قول المؤلف ولا عبد المسلم لكافر فإن أسلم أجبر على إزالة ملكه عنه ما سبق؟ يعني مثل إنسان عنده عبد رجل كافر وعنده عبد كافر أسلم هذا العبد الكافر نقول الآن يجبر السيد الكافر على أن يزيل ملكه عن هذا العبد الكافر ببيع أو هيبة أو غير ذلك أي يجبر على أن يزيل ملكه عن هذا العبد المسلم يعني الرجل إذا كان رجل عنده عبد كافر هو كافر وعبده كافر أسلم العبد الكافر نقول يجبر السيد الكافر هذا على أن يزيل ملكه عن هذا العبد المسلم يجبر يقوله تبارك وتعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولو قلنا يبقى على ملكه لكان للكافر على المؤمنين سبيل واضح ولا قال يجبر على ازاله ملكه ببيع او هبه او غير ذلك طيب اذا الموالي يقول كامي ولد ولم يمثل بقوله كأمة لكافر أسلمته لماذا؟ بأن الكافر إذا كانت تحته أمه فإنه يجبر على إزالة ملكه عنها قال وآمة كافرة لمسلم آمة كافرة لمسلم هذا أيضا مما يؤيد القول الراجح وهو أن المسلم يلي تزويج الكافر والعكس آمة كافرة لمسلم مثاله رجل اشترى آمة كافرة اشترامة كافرة هل يريد تزويدها لو أراد أن يزويدها نعم لأنه أعلى منها قال والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة أهل الذمة لو كان في البلد يهودية أو نصرانية وأرادت أن تتزوج من الذي يريد تزويدها السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي له ثم قال المؤلف إذن اتفاق الدين شرط استلم اتفاق الدين كم ثلاث مسائل المساله الاولى يا محمود امه كافره المساله الاولى أم ولد اسلمت تحت كافر والثاني امه كافره مسلم والثالث السوطان يزوج من لا وليها من من هذه الدمه ثم قال والعداله والعداله قال الشرط السادس فيش ها سابع التكليف نعم تكليف سابع ايه وهذا المؤلف يكتب سبعه 7 شروط الولي سبعه فهي سته بالاجمال وسبعه في البسط طيب اذا السابع العداله العداله يعني ان يكون الولي عدلا ان يكون الولي عدلا ومن هو العدل نقول العدل ومن استقام في دينه ومرواته استقام في دينه ومرؤته هذا العدل لابد من شيئين استقامه في الدين واستقامه في المروءه فالاستقامه في الدين هي ان يفعل الواجبات ويترك ايش المحرمات ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات فمن ترك واجبا من الواجبات فليس بعدل من ترك صلاة الجماعة فليس بعدل من ترك الحج مع قدرته عليه ليس بعدل من لم يبر والديه ليس بعدل إذن لا بد من فعل الواجبات وترك المحرمات من كان يباشر المحرمات يسمع الأغاني يشرب الخمور يحلق لحيته هذا ليس بعدل ليس بعدل إذن العدل من استقام في دينه ومرؤته استقامة الدين ما هي أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات هذا ما يتعلق بالدين المروءة ما معنى استقامة المروءة قال استقامة المروءة أن يفعل ما يزينه أن يفعل ما يزينه ويجمله عند الناس وأن يترك ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه عند الناس وأن يترك ما يدنسه ويشينه طيب لو أن رجلا مثلا له قيمة واكبار عند الناس خرج في الأسواق خرج في يمشي مصلع حاسر من رأسه فصفص ومع فصطق ويأكل هل هذا من المروعة؟ لا ليس من المروعة نقول ليس ليس هذا من المروعة لأن هذا يدنسه عند عند الناس يدنسه عند الناس من جلس في وسط المجلس جاء المجلس ونالس الجلسون وجلس في وسطهم هذا أيضا ليس من المروعة اللي يمشي في الأسواق يصفك ويرقص لا يمون مهبوم عاقي ويمشي ويصفك ليس من المروءة طيب إنسان يمشي وقد خلع أزارير يدلع ووضع أن وصل إلى هامتهم مننا ويتدلع طرفه يمكن يسحب ويمشي في السوق. هل هذا من المروءة؟ لا ليس من المروعة واضح ولا لا وإذاك بعض الناس لا يبالي مثل الأمور هذه تجد يمشي شماغه متدلي هذا نازل وهذا مواصر لهنا أو تجد مثلا شماغه هكذا يمشي أمام الناس هذا مخالف للمروعة هذا مخالف ولهذا عند الفقر لا تقبل شهادته لأن هذا مما يدنسه عند الناس يقول خبل هذا ما أضول كيف يمشي بالشارة هكذا واضح؟ بعض الناس يظن أن هذا من باب الزهد وأنه مثل ما يبالي ولا يلتفت الدنيا الزهد أقول ليس بهذه الأشياء فالمهم أن العدالة هي استقامة الدين واستقامة المروء أن يكون إنسان مستقيما في دينه وفي مروءته فاستقامة الدين فعل الواجبات وترف المحرمات والاستقامة في المروء أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترف ما يدنسه ويشينه لكن الفقهر رحمه الله في هذا الباب لم يشجد جدا بل قالوا ولو ظاهرا العدالة ولو ظاهرة لأن العدالة نوعا عدالة ظاهرة وباطنة وعدالة ظاهرة لا باطنة فالعدالة الظاهرة والباطنة أن يكون الإنسان عجلا في ظاهره وفي باطنه والعدالة الظاهرة دون الباطنة أن يقول إنسان عدلا ظاهرا أمام الناس ولكنه مثلا في بيته يفعل بعض المعاصي يعني لا يجاهر بالمعاصي الذي لا يجاهر بالمعاصي هذا عدل ظاهرا لا باطلا لا باطلا مثل إنسان يجيس في بيته يسمع أغاني ما يعلم في أحد هذا عدل ها؟ ظاهرا أما باطنا فليس بأجل طيب رجل يحلق لحيته ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا رجل يتعامل بالربع بالخفاء له مثلا أسهم ها؟ ظاهرا عدل ظاهرا لا باطنا فالشرط في العدالة هي أن يكون إنسان عدل ظاهرا أي لا يكون مجاهرا بأي شيء المعاصي. لا يكون مجهد المعاصي طيب هذا شرط فيشترط في الولي أن يكون عدلاً. يشترط في الولي أن يكون عدلا ولو أننا طبقنا هذا على واقع الناس لم نجد وليا لم نجد وليا ولهذا كان قول الراجل في هذه المسألة الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن الشرط الأمانة وأن العدالة ليست بشرط بل الشرط في الولي أن يكون مؤتمنا على موليته فمن كان ذا أمالة على موليته فإنه ولي فإنه ولي وقال الآن إذن العدالة هي شرط أو لا نقول أما على المدى فهي شرط وهي شرط والقول الثاني وهو ريوات عن أحمد أن العدالة ليست, ليست بشرط وأن الشرط أن يكون الولي أمينا لكون الولي أمينا فمن كان ذا أمانه فإنه ولي حتى وإن كان فاسقا وعللوا ذلك بأن بعض الآباء مثلا قد يكون فاسقا فاسقا في نفسه ومسرفا على نفسه في المعاصي لكن فيما يتعلق بتربية أولاده وبناته والقيم بمصالحهم عنده عنده أمانة أمانة. تجده لا يرتضي أن يفعل أن يفعل ما فعله لا يرتضي أنهم يفعلون ما يفعله هو طيب يقول رحمه الله لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق هذا التعليل اشتراط العجالة إذا قال قال ما هو الدليل على اشتراط العجالة نقول الدليل على ذلك أن العجالة أن الولاية ماذا نظر. نظر والكافر غير مؤتمن الله. أن العدالة أن الولاية, أن الولاية على المولية نظر يعني ولاية نظر والفاسق غير مؤتمن لا في أقواله فما بالك بتصرفاته وأفعاله الفاسق غير مؤتمن في أقواله سأفعاله وتصرفاته من باب اولا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاءكم فاسق بنبأ هذا بالاقوال ولا بالفعل بالاقوال فالافعال والتصرفات من بابي اولى هذا هو التعليل اشترط العداله قالوا إن الفاسق لا يؤتمن فهو غير مؤتمن في اقواله فلا يؤتمن في افعاله وتصرفاته للايه طيب. قال فلا يستبد به الفازق إلا في سلطان فلا يشترط فيه العجالة ولو ظاهرا فالسلطان يكون وليا ولو كان مجاهرا بالمعاصر لماذا؟ قالوا لأن عدالة السلطان أمر متعذر من, من عزمان البعيد من زمن بعيد ولو أننا قلنا يشترط في السلطان العجل ما, ما استقام سلطان للمسلمين إطلاقا ولهذا قالوا السلطان لا تشترط عدالته قال وسيد يزوج أمته أيضا لو أن إنسانا عنده أمه سيد عنده أمه هو فاسق مجاهن بالمعاصي ظاهرا وباطنا هل يزوج الأمه نعم يزوجها لأن توليه أمر الأمه اقرب الى التصرف المالي منه إلى التصرف النظري لان الامه مملوكه لان الامه الامه مملوكه وهم نظروا في هذا الباب إلى المال طيب قال اذا تقرر ذلك فلا تزوج امراه نفسها ولا غيرها اذا تقرر ذلك يعني اشترط العداله فلا تزوج امراه نفسها والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وظاهر قوله فلا تزوج نفسها ولو بالوكالة فلو قالت لوليها وكلني أن أزوج نفسي فلا يصح وارحلان إن لو أن امرأة قالت لوليها اتصلت بأبيها وقالت فلان خطبني فوكلني أن أزوج نفسي, منه. أزوج نفسي منه فلا يصح لماذا؟ لأنه يشترط في الوكيل ما يشترط فيه الموكل يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل فكل شيء لا يصح أن يتصرف فيه الوكيل ابتداء فلا يصح أن يتوكل فيه فالمرأة هل يصح أن تباشر تزويد نفسها ابتداء؟ لا، إذن لا يصح توكيلها في ذلك لا يصح توكيلها في ذلك طيب، مثال آخر الأعمى، هل يصح أن توكل أعماً في شراء مسكن؟ هل يصح، لا، قبر الأعمى، هل يصح أن يشتري مسكناً؟ نعم لا، بيروح يشتري مسكن يعتمد على النظر ينظر إلى الأصباغ والبويات الأبواب هل يصح شرائه لا ما يصح شرائه قال الرجل نعم أنت لا يصح شرائه سأوكلك أن تشتري لي بيتا نقول أيضا لا يصح لأنه إذا كان لا يصح تصره ابتداعا فتوكيله مثله طيب إذن قال فلا تزوج برعة نفسها ولا غيرها لماذا لأنها إذا لم تزوج نفسها لم تزوج غيرها من بابه أو لا ابدأ بنفسك ثم بمن تعود فإذا لم تبدأ بنفسها لم تبدأ بغيرها إذن يشترط في الولي أن يكون مباشرا إيش؟ للعقد بالنسبة للملعا قال لما تقدم ويقدم أبو المرأة الحرة في نكاحها يقدم كله نكاح يقدم أبو المرأة الحرة في نكاحها يعني من من ولي المرأة ما الذي يقدم في ولاية المرأة في ولاية تزوية المرأة نقول يقدم الأب. يقدم الأب ثم قال المؤلف ثم وصيه ثم جدها لأب وعين على ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا فالذي يقدم في ولاية المرأة القالأ حتى على لبن يقدم حتى على لبن مع أن لبن مقدم في المرأة لو هلك هالك لو هلكت امرأة, امرأة عن ابن أبي وبن كم للأب السدس والباقي ها من الذي عصبها من الذي عصب المال الابن لكن هنا قالوا يقدم الأب يقدم الأب على الابن مع أنهم في باب المراث قدموا البنوة على الأبوة يعني في باب النكاح, النكاح قدموا الأبوة على البنوة وفي باب المراث قدموا البنوة على الأبوة لماذا؟ قالوا لأن الأب أكمل نظرا أكمل نظرا وأشد شفقة على البنت من البن واضح؟ ولا لا؟ واضح طيب. وإيضا عللوا بتعين آخر قالوا لأنه مع البكر تنتفي البنوة إذا كانت المرأة بكرا فالبنوة مفقودة إن لو أن امرأة بكر تريد أن تتزوج هل يتصور أن تزوجها ابنها هل يزوجها ابنها لا ما لها, ما لها ابن قالوا إن البنوة البنوة في, في البكر مفقودة كيف مفقودة لأن ما لها ولد قالوا البنوة في مسألة البكر مفقودة فلا تتصور فتقول لأيش للأب طيب ولأن البن قال نعم ولأن الأب هو الذي يلل ابن هو الذي يلل ابن ويتولى أمره فهو موهوب له فهو موهوب له قال الله تبارك وتعالى فاستجلبنا له ووهبنا له فاستجلبنا له ووهبنا له يحيى وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووهبنا له الإسحاق ويعقوب قالوا والذي يتصرف في الهبة من الموهوب له الموهوب له يعني لو هبت فقالوا ان لي بن من الله للاب فالذي يتصرف فيه من من فهو اكمل من من لبن إذن في باب ولايه النكاح نقدم الابوه على البنوه اولا لان الاب اكمل نظرا وشفقه على بنته من نلبن. نلبن. وثانيا أنه إذا كانت المرأة بكرا فإن البنوة مفقودة فإن البنوة مفقودة البنوة مفقودة طيب ثم قال رحمه الله ويقدم أبو المرأة الحرة في نكاحها لأنه أكبر نظرا وأشد شفقه ثم وصيه فيه وهذا مبني على أن ولاية النكاح تثبت بالوصية تثبت بالوصية وقد تقدم أن ولاية النكاح ولاية من الشرع متلقات, منه متلقات من الشرع فلا تثبت, فلا تثبت بالوصية واضح وعلى هذا تسقط هذه المرتبة تسقط هذه المرتبة لكن من أراد أن يعمل بالاحتياط في هذا الباب فهو أولى, فهو أولى يعني مثلاً لو أننا قلنا إن الذي يقدم أبو المرأة وأسقطنا الوصي وقلنا إن وجوده كعدمه ما الذي يتولاها؟ قال بعده الجد قالوا ثم جدها لأب طيب ولينا الجد ولينا الجد وعقد النكاح للبنت لو احتكما إلى حنبلي يعني رجل توفي مات قبل موته قال أوصيت أن فلان المزوج بنتي فلان يزوج بنتي ثم مات وقلنا الوصيه باطله وولايه النكاح لا تستفاد بالوصيه فلنقل الولايه الى الجد إلى الجد الجد تولى أمر النكاح وعقد للبنت واحتكم الى حمبري فالنكاح باطل لماذا قال يقول لأن الولايه سلبت ممن هو احق منها احق بها احق بها والمحاكم الان عندنا تعمل بماذا مشهور من المذهب بالمشهور من المذهب فلو أن رجل أراد أن يسلك الاحتياط في هذا الباب فيقول آتي بالولي وآتي بالوصي وأقول للوصي وكل الولي مفهوم؟ فيكون الولي هنا يتولى امر التزويج بأي شيء بالوكالة فيكون صحيح على جميع المذاهب وما دام الاحتياط أقول الاحتياط قدام ممكنا فهو أولى لا لأنهما مثلا لو احتكم إلى المحاكم الشرعية لأبطلوا النكاح قال النكاح باطل لأن الولاية للوصي والأبد قد أوصى أنه لا نهو ولا يلي التزويج وعنتم أبطلتم, أبطلتم ولايته وسلبتم منه الولاية فالنكاح باطل فكأن النكاح بلا ولي وقد قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بوليه فهو مؤلم طيب قال ثم وصير فيها في النكاح وقال في النكاح احترازا من الوصي في الم. قال ثم جدها لأب وعلى قالوا جدها لأب احترازا من الجد لأم واعلم أن هنا قاعدة في باب ولاية النكاح وهي أنه لا مدخل لذوي الفروض والرحم في ولاية النكاح لا مدخل لذوي الفروض وذوي الرحم في ولاية النكاح وإنما هي خاصة بالعصبة أو بعبارة أن بالذكور العصبة أو بالعصبة الذكور خاصة بالعصبة الذكور إذن لا مدخل لذوي الفرد وذوي الرحم في ولاية النكاح وإنما هي خاصة باقي شيء بالعصبة بالذكور العصبة وقولنا بالذكور العصبة لا يقول القائل حتى لا يرد علينا مثلا العصبة بالغير والعصبة مع الغيب. لأننا لو قلنا إن ولاية النكاح تقول للعصبة لأتت الأخت الشقيقة والأخت لأب إذا كانت مع البنات عصبة فتتولى أمر النكاح وآتت البنت إذا كان معها المماثل لها في الوصف والدرجة وصارت ولي مظهومة لماذا قلنا هذا عب عبث يعني أن نقول ولاية النكاح لا مدخل فيها لدول فروض ولا للأرحام لدول الأرحام وإنما هي خاصة بالعصبة بالنفس يعني عصبة الذكور طيب لماذا قلنا خاصة بالعصبة بالنفس لأننا لو قلنا إنها عامة للعصبة بالغير والعصبة مع الغير لكننا قد جعلنا النساء أولياء. أولياء لأن العصبة بالغيب والعصبة مع الغير هم هنا إناث الفروع مع المماثل لهن وصفا ودرجة ولا خوات الشقائق مع المماثل لهن وصفا ودرجة أو لا خوات الشقائق مع من؟ مع إناث الفروع ولهذا نقول المراد العصبة بالنفس طيب قال ثم هذه لأبين وعين على لأن له إيلادا وتعصيبا هو أحسن من هذا أن نقول ثم جدها لأبن وإن على أن نقول لأن الجد أبن, أبن وفي قول الفقه رحمه ثم جدها لأبن وإن على فيه ما يدل على قول الراجح وهو أن الجد يحكب إخوة لأنهم هنا قدموه على من على الإخوة ففيه دليل في كلام هذا دليل على أن الجد يحكب الإخوة قال ثم جدها لأبن احترازا من اي شيء الجد راب جم فهل يكون وليا لا. لي... لا لا يكون, لا يكون وليا قال جدها لاب وان علا فاب فاب الاب وابو ابي ابي الاب وان علا كلهم اولياء قال لان له إلادا وتعصيبا فأشبه الاب ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلو ثم بنها يعني ابن المرأة وهذا لا يتصور إلا فيما إذا كانت المرأة ثيبا ثم بنوه وإن نزلو يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن ابن ابن ابن ابن ابن مين لمرأة نفسها ما يمكن ها الله ولا تري شيئ طيب يقول الشافعي رايت جدة لها كم 21 سنه امره جده لها 21 سنه ثم بنوها ثم بنوه وانزلوا الاقرب فالاقرب ثم الباقي كالميراث كالميراث الان عصبه الميراث كيف عصبه الميراث بنوه ابووه اخوه عمومه ذو الولاء الان الميراث العصبه يعني إذا مات الميت ولم يكن له ولم يكن له صاحب فرض لمن المال لابنائه فان لم يكن له ابناء فآبائه التعصيب بالنسبه للتعصيب فان لم يكن فالاخوه فان لم يكن فالاعمام فان لم يكن فضل ولاء اذا العصوبه في الميراث بنوه وبوه وخوه عمومة وذل ولا تتم في باب ولاية النكاح نقول أبوة بنوة أخوة عمومة وذل ولا تتم واضح يا بفضل الآن العصبة في باب المراف رتب العصبة في باب المراف ما هو ترتيب العصبة بنوة أبوة أخوة عمومة ولا طيب قلنا هنا الفقه رحمه الله قدموا على البنوة إذا الذي اختلف الأول والثاني فترتيب الأولياء بالنسبة للعصاب نقول أبوة بنوة أخوة عمومة وذل ولا التتم وذل ولا التتم فمثلا إذا كان امرأة امرأة نقدم الأب ثم الابن ثم الإخوة الأشقة ثم الأب ولا مدخل الإخوة لأم لأنه ليس عصبة طيب ثم الأعمام يقدم العم الشقيق على العم لأب ثم ذو الولاء يعني لو كان الرجل عتيقا لو كان الرجل عتيقا فهو ولاية النكاح تكون للمعتق صاحب الولاء فإن لم يكن يا مثل الولاء يبيتين يقول الشوء يطوله بيتي طيب الأقرب فالأقرب لما روىت أم سلمة أنها لما انقضت عدةها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أولياء شاهدة قال ليس من شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم يا عمر فزوج رسول الله فزوجه روه النسائي طيب هذا دليل على تقديم على أن لبن يكون يكون وليا وهذا مبني على أن قولها قم يا عمر أن المراد ابنها عمر وقد قيل إن المراد بقولها قم يا عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه ابن عم لها والعلماء مختلفون هل المراد بقولها قم يا عمر عمر بن نبيه السلمة أو أن المراد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجح ابن القيم أن المراد عمر بن الخطاب قال لأن عمر ابنها كان صغيرا, كان صغيراً عمره ثلاث سنوات طيب قال ثم أخوها لأبوي من لأبوي؟ الشقيق ثم لأب فيقدم الشقيق علىه قال أخي أب لأنه يدلي بجهتين والأب يدلي بجهة واحدة قال كالمراء ثم بنوهما كذلك بنوهما يعني ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخي أب طيب لو اجتمع ابن أخي شقيق وأخي أب مقدم اجتمع ابن أخي شقيق وأخي أب شف في مسألة الناس العصبه نقول ابدأ بالجهة نبدأ بالجهة الآن هما في جهة واحدة كلهم جاءت خوة فابدأ بالجهة ثم الأقرب أيهما أقرب للمرأة ابن الأخ الشقيق أو الأخ لأب. الأخ لأب ثم بعد ذلك بالقوة فابدأ بالجهة ثم الأقرب وبعده بالقوة فاحكم تصبي واضح الآن طيب العمام ابن عم شقيق وعمل أب ما الذي يقدم العمل أب لأنها تلتقي بالعمل أب أولا قبل الابدن العمل بينه وبينه درجة فالقوة القوة تعتبر متى إذا تساويه في القرب يعني مثلا عندنا أخ شقيق وأخ لأب نقول الشقيق مقدم لأنه أقوى أقوى فأول ما نبدأ بالجهة ننظر الاقرب جهه الاسبق جهه ثم الاقرب الى الميت فان تساووا في القرب فنقدم ها فالاقوى الاقوى مشئ الشاهد على, ت... على ذلك مدرسه الفراغ يلا طول لي البيت يلا نعم, نعم. فالحكم تساله البرهاني والمشهور عند الفرضيين قول الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل فبالجهة التقديم يعني ابدأ بالجهة فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة مثلا اجتمع أخ وعم من نقدم الأخ فبالجهة التقديم ثم بقربه وذلك فيما إذا استويا في الجهة القرب فابن عم شقيق واخ لأب ها؟ الاخلي اب ابن اخ شقيق وابن ابن اخ شقيق يقدم ابن الاخ الشقيق اجتمع ابن وابن ابن الابن اجتمع اب اجتمع جد وابي جد يقدم الجد طيب وبعد بالقوة والقوة لا تتصور إلا في الأشقة والأعماء لا تصور قصد إلا في الأخوة والأعماء فمن يدلي بجهتين مقدم على من يدوي بجهة بعض ولهذا كثير ما يغلط فيها الناس هاري. طلبة العلم لقيت هل تهالك عن ابن أخ شقيق وأخ لأب قال المال لابن أخ شقيق ويسقط على أخ لأب نقول له أنت لو أنت بمتحان تنتصف طيب يقول ثم أخوها لأبوين ثم لأب كالميراث ثم بنوهما كذلك بنوهما بمحض الذكور وإن نزلوا يقدموا من الأبوين على من لا أب إن استووا في الدرجة الأقرب فالأقرب ثم عمها لأبوين ثم الأب لما تقدم ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث حق عصبة بعد الإخوة بالمرأة أحقهم بالولاية لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بما ظنته وهو القرابة طيب وهذا واضح طيب قال ثم المولى المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها المولى المنعم يعني الذي أنعم على رقيقه بالعتق أخذ من قوله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمته عليه أمسك عليك زوجك قال لأنه يلثها ويعقل عنها يعني بالنسبة لأي شيء الدية العقل المرد بها الدية قال ثم أقرب عصبته نسبا أقرب عصبة المولى نسبا على ترتيب المراث ثم إن عدموا, ف... عدموا فعصبة ولاء على ما تقدم ثم السلطان ثم السلطان على فلو أن الأب فاسق والابن فاسق والأخ فاسق والعن فاسق كلهم فاسقة يحلقوا لحاهم تنتقل ولا إلى السلطان تصل إلى السلطان نعم ثم ان عدموا فعصبتوا ولا إن على ما تقدم ثم السلطان وهو الإمام ونائبه قال أحمد والقاضي يحب إلي من الأمير في هذا فإن عدم الكل زوجها دو في مكانها فإن تعذرت وكلت ولي أمة سيدها ولو فاسقا طيب. طيب إذا قال, قال ما الدليل على العصبة ترتيب العصبة ما هو الدليل على أن ولاية النكاح مختصة بالعصبة عللوا ذلك. عللوا ذلك قالوا بأن هذا هو المعروف في الجاهلية والإسلام أن العصبة هم الذين يلون الإنسان ولهذا هم الذين يعقرون الديه فيما لجب على الانسان ديه ما لا يتحملها العصبه العصبه هم الذين يتحملون الديه فقالوا لما كانوا هم الذين يتحملون الديه وهم هم الذين يذلفونه ان يعصبونه صارت الولايه لهم فهي مولى من الموالاة والموالاة خاصة بالعصبه هذا دليل عام يعني التعليل وهناك دليل من السنة وهي ما سابق في قصة أم سلمة قم يا عمر فزوج رسول الله لكن هذا دليل على تبوت البنوة أن البنوة تكون عصبة لكن إذا قال قال ما الدليل على هذا الترتيب وأنه وأن الولاية خاصة بالعصبة دون ذو الأرحام ودون أصحاب الفروض قالوا أن العصبة هم الذين يتولون أمر الإنسان ولهذا هم الذين يعقلوا ندية اذا الانسان قتل خطا او قتل شبه عمد فالذي يتحمل الديه من العصبه العصبه لو كان الانسان مثل قتل خطا وله اخ من ام وله ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم تعيد فديه يتحملها ابن العم غير من العصبه والاخ من ام القريب لا يتحمل شيء طيب ان سمات مثلا قتل خطا وله أبو أمه أبو الأم أيضا هذا ليس من طيب ثم قال رحمه الله ثم إن عدموا فعصبت ولا على ما تقدم ثم السلطان وهو الإمام أو نائبه إذا قال الفقه رحمه الله السلطان فالمراد به الذي له السلطة العليا في الدولة قال وهو الإمام أو نائبه قال أحمد والقاضي أحب إليّ من الأمير في هذا القاضي أحب إليّ من الأمير في هذا. و يكون القاضية تول الأمر تحب إلى الإمة محمد من الأمير وإنما كان كل قاضي أحب لأن القاضي أأكثر ديننا وأأكثرعلم وأكثر وأثر أماله يب قال سين أدي القل زوجها ذو سلطان في مكانها يعني أن المرأة في مكان ليس عندها ولي ليس عندها ولي فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانه وهذا يوجد الآن مثلا في خارج المملكة في النساء تقوم في أوروبا أو في أمريكا ليس عندها ولي ربما تكون أسلمت مثلا وأولياءه كفار أو ليس لها ولي من الذي يتولى امراء تزويجها نقول ذو السلطه في المكان السلطه في المكان فمثلا لو كان مركز اسلامي فالمركز هو الذي يتولى سلطتها تزويجها طيب امراه مثلا في بلد ليس به مركز اسلاميا نقول يتولى ذو السلطه السفير في هذا البلد له سلطه ولا لا له سلطه فالسفير بمنزلة الولي لأنه قائم مقامه الإمام, قائم مقام الإمام. طيب قال فإن تعذر وكلت وكلت وشون توكل تقول الشخص وكلتك أن, أن تزوجني من فلان وبعض العلماء قال فإن تعذر زوجت نفسها تولت الأمر بنفسها هي تولت الأمر بنفسها فلو أن امرأة مثلا في بلد غربة وأرادت أن تتزوج أراد شخص أن تتزوجها وليس لها ولي ولا ولم يوجد دور سلطة ورات أن تزوج بالمرأة فماذا نصنع على المذهب توكله يقول وكلتك أن تزوج نفسك مني وقال بعض العلماء بل تباشر تزوج نفسها فيقول فتقول زوجتك نفسي ويقول هو قبلت ويقول قبلت طيب قال وولي أمة سيدها ولو فاسقة وهذا سبق لنا في قول المولف رحمه الله والعدالة فلا يستبد بلا فاسق إلا في سلطان وسيد يزود أمته وذكرنا أن العلة في ذلك أن تصرف السيد مع الأمة تصرف يغلب فيه التصرف المالي على التصرف النظري قال ولا ولاية لأخ من أم لا ولاية له ولا خالم ونحوه من ذو الأرحام الأخ من الأم والخال ونحوه من ذو الأرحام ليس لهم ولاية لأنه سبق أن العصبة هم الذين يكتصون بالولاية فلا مدخل لذو الفروض ولا لذو الأرحام طيب ثم قال فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته ورغب بما صح مهرا ويفسق به ان تكرر. إن عضل عضل بمعنى منع عضل بمعنى منع والمؤلف رحمه الله إنما اختار على التعبير ولم يقول إن منع موافقة للقرآن في قول الله تبارك وتعالى ولا تَعُضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَا طيب يقول فَإِنْ عَضَلَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ بِأَنْ مَنَعَهَا فسر المؤلف الشرح فاسر العضل بماذا؟ قال بأن منعها كفءا رضيته إذا منعها كفءا رضيته وأعلم أن عضل الولي تارت يكون بحق وتارت يكون بغير حق فإن كان بحق قصد امتناع الولي عموما امتناع الولي تارت يكون بحق وتارت يكون بغير حق فإن كان بحق فلا يعتبر عضلا ولا يسمى عضلا كما لو اختارت تزويج نفسها من فازق فامتنأ يعني قالت أريد هذا الرجل وهو فاسر فامتنع الوليد فهنا امتناعه بحق وتارة يكون بغير حق وذلك فيما إذا منعها كفأا رضيته فلو تقدم إليها رجل رجل كفأ ورضيت به ومنعها فإنه يعتبر عاضلا يعتبر عاضلا طيب يقول رحمه الله وراغب بما صح مهرا راغب الضمير يعد على الخاطئ أو على الزوج باعتبار ما سيكون راغب بما صح مهرا يعني راضي بما صح مهرا بأن قال مثلا المهر عشرة ألاف فراضي طيب يقول فإن عضل الولي الأقرب بأن منعها كفءا رضيته وراغب بما صح مهرا طيب لو أن الولي عضل كفءا رضيته طمعاً فيما هو, فيما هو أفضل من هذا المتقدم هل يعد عضلاً؟ رجل تقدم إلى خطبة امرأة وهو كفر ورضيت به المرأة لكن الولي يطمع برجل خير منه فهل يعتبر عضلاً؟ لا لا يعتبر عضلاً لأنه ينظر هنا إلى ما هو أصلح يقول رحمه الله ويفسق به إن تكرر يفسق بأي شيء في العضل يفسق به ويجوزا نقول ويفسق يجوزا نقول ويفسق, ويفسق به أو نقول ويفسق طيب يفسق به يعني يصير فاسقا يكون فاسقا به يعني بالعضل إن تكرر إن تكرر منه طيب وفي العبارة في قوله رحمه الله ويفسق به إن تكرر فيه إشكال هذه ما هو الإشكال؟ نقول الإشكال قوله ويفسق به إن تكرر من المعلوم من قواعد المذهب أن الفسق, الفسق لا يكون الإنسان فاسقا إلا إذا فعل كبيرة أو أصر على صغيرة أو أصر على صغيرة وهنا جعل العضل مجرد تخرال العضل مجرد تكرار العضل يوجب الفسق مع أنه لو مشينا حسب القواعد فإننا نقول لا يعتبر العضل فسقا إلا إذا أصر عليه لأن العضل هل هو كبير أو صغير ها العضل هل هو كبير أو صغير ها أبو فضل صغيرة طيب الصغيرة متى تلحق الإنسان بالكبيرة ويكون فاسقا إذا أصر طيب هنا الموارف يقول إن تكرر إن تكرر ولو لم يسر فقوله رحمه الله يفسق به إن تكرر يقول هذا هنا فيه إشكال فيه إشكال ووجه الإشكال أن, أن من المعلوم من قواعد المذهب أن الفسق لا يكون إلا بارتكاب صغيرة أو الإدمان على بارتكاب كبيرة أو الإدمان على صغيرة, أو الإدمان على صغيرة وبعد ذلك كي على هنا التكرار كالإجمال فما الجواب؟ نقول الجواب عن هذا أن العضل, أن العضل لما كان متضمنا للإضرار بالغير لما كان متضمنا للإضرار بالغير جعل التكرار مع الإضرار بمنزلة الإصرار فهمتم؟ نقول العضل العضل لما كان متضمنا الإضرار بالغير لما كان يتضمن الإضرار بالغير لأن ضرره متعدي جعل الإضرار مع التكرار بمنزلة إيش بمنزلة الأسرار هذا هو التوجيه والكلام طيب يقول أو لم يكن الأقرب أهلا في المسائل الثلاثة إذا عضل الولي الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب فإن يزوج الأبعاد إذا اذا عذرا ولي يقول مؤلف الجواب زوج الابعد زوج الابعد هذه احدى المسائل التي يزوج فيها الابعد المساله الاولى ما هي اذا عذر وعذر بمعنى التنا فعينه يزوج الابعد والابعد هنا بمعنى البعيد الابعد في معنى البعيد أو أن العبارة على تقدير من عباره تقدير من يعني زوج الابعد منه زوج الابعد منه والمراد بالابعد هنا الذي يليه الذي يليه الذي يليه فأفعل التفضيل هنا على اصله افعل التفضيل على اصله وعلى مثل قولهم العسل احلى من الخل العسل احلى من الخل ايش معنى هذا يعني العسل فيه حلاوه والخل ليس فيه حلاوه فورا افعل التفضيل جاء في جاء في احد الجانبين فيه شيء والاخر ليس فيه شيء ليس به شيء فالمراد المراد المراد بقوله الابعد يعني الذي يلي هذا الابعد فلو أن الذي عضل الاب من الذي يلي الاب اذا لم يكن وصي الجد وليس المعنى زوج الابعد يعني نذهب الى السلطان يعني ليس المراد بالابعد هنا يعني أي واحد يليه لا نقول العبعد الذي يلي هذا العاضل الذي يليه في المرتبة يقول زوج الأبعد لأن الأقرب هنا كالمعدوم طيب هذا المسألة قال أو لم يكن الأقرب أهلا يعني لو كان مثل الأقرب الأقرب هذا طفل أو كافر أو فاسق أو عبد فإنه يزوج الأبعد فلو كان الأب فاسقا أو كافراً أو طفلاً يمكن أن يكون طفلاً؟ ها؟ ما يمكن أن يكون أب طفلاً؟ نعم مم. لا يزوج نعم أو كان طفلاً هل يمكن أن يكون الطفل وأب؟ لا ما يمكن إلا من الرضاع طيب أو فاسقاً أو عبداً هذا مساء الثاني طيب هات هذه المساله المساله الثالثه قال اغاب لا تقطع الا بقلفه ومشقة اذا غاب الولي الاحق غايبه ففسر المال بقوله منقطعه لا تقطع الا بقلفه ومشقه زوج الابعد فماذا لو كان الولي بعيدا في بلاد بعيده الأب في بلد بعيده وهذه البلاد لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فحين إذن يزوج من؟ ها؟ يزوج الذي يليه على بعد طيب وقوله رحمه الله أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ظاهر كلامه رحمه الله سواء كانت هذه الغيبة أو, هذه أو هذا الانقطاع مسافة قصر أو أقل أو أكثر فالعبرة بماذا؟ بأن تكون هذه الغيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة سواء جاوزت مسافة القصر أو كانت مسافة القصر أو كانت دون مسافة القصر واضح؟ لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله لم يقيد ذلك قال غاب غيبة منقطعة فجعل مناط الحكم بأي شيء بأن تكون الغيبة لا تقطع إلا بكلفة ومشطة وهذا يختلف باختلاف الأزمان طيب وقال بعض العلماء إن حد الغيبة أن يكون بينه وبين موليته مسافة قصر فإذا كان بينه وبين موليته مسافة قصر فأكثر فإنه يزوج الأبعد يزوج الأبعد سواء كانت تقطع بكل فهو مشقة أو لا تقطع بكل فهو مشقة فالعبرة بالماذا؟ العبرة بالمسافة العبرة بالمسافة طيب وقال بعض العلماء وهو القول الثالث قالوا إذا غاب غيبة يفوت بها الخاط بالكف فإنه يزوج الأبعد يزوج الأبعد هذه كم قول ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال المذهب أن مناط الحكم أن تكون الغيبة فيها مشقة لا تقطع إلا بكلفة إلا بكلفة فإذا كان الولي غائبا ولا يوصل إليه إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوج الذي يليه يزوج الذي يليه سواء كان البلد الذي هو فيه فوق مساف القصر أو أكثر أو أكثر هذا هو المذهب والقول الثاني أن الحكم معلق بماذا بمسافة القصر فإذا كان الولي فوق مسافة قصر مسافة قصر فأكثر فإنه يزوج الذي يليه سواء إيش كان هناك كلفة ومشقة أو لا والقول الثالث أن الحكم معلق بماذا في بفوات الخاطب الكفر بفوات الخاطب الكفر فإذا كان يفوت الخاطب الكفر يعني مثلا لو راجعنا الوليك لو أن رجلا مثلا تقدم إلى خطبة امرأة قال انتظر والله سنتصل بوليها انتظر لك اسبوعين ثلاثة ونعلمك فقال إما أن تخبروني مثلا خلال يوم أو يومين أو أبحث عن غيركم وهو خاطب كفر هنا يزوج الأبعد يزوج الأبعد طيب وهذا أصح الأخير أصح وهو تعليق الحكم بما له بما إذا خيفة أن يفوت الخاطب الكفوع طيب يقول رحمه الله زوج الحرة الولية الأبعد لأن الأقرب هناك المعدوم قال وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر الأقرب لم يصح النكاح إذا زوج الأبعد مع وجود الأقرب فإنه لا يصح النكاح فلو أن اجتمع مثلا أخ وعم وزوج العم مع وجود الأخ بين النكاح ها باطن. فاسد منهم فاسد بماذا لا لم يزوج الولي في الحقيقه لان الام العم هل هو ولي ولا غير ولي غير ولي الجنس غير تزوجت بدون ولي لان الولايه في هذا المثال هي من يمن الاخ لو استمع اخو وعم ولا حاضر فزوج العم مع وجود الأخ, الأخ فنقول أن النكاح لا يصح لماذا لا يصح لأن العم لا ولاية له في هذا المثال لا ولاية له في هذا المثال فكأن مرأة زوجت بغير ولي وقال بعض العلماء إنه يصح إنه يصح وقد أساء من لي أساء العب لأنه افتاد والحقيقة أنه يفرق في هذا المثال في هذه المسألة بين الأولياء فبعض الأولياء نقول لا يصح وبعضهم نقول يصح فمثلا الأب مع غيره نقول لا يصح يعني مثل لو وجد الأب أو غاب الأب غيبة قريبة فزوج العم أو زوج الأخ فنقول هنا لا يصح لأن الافتيات على الأب ليس كالافتيات على غيره على غيره ولأن هذا أيضا لو قلنا به قد اتخذ ذريعة أو وسيلة إلى أن الرجل إذا خطب امرأة وامتنع الأب يعني قال أنا لا أريدك أنت رجل فاسق أو ما ذلك ثم سافر الأب ذهب إلى الغيار أو ذهب إلى الحج يأتي هذا الخاطب إلى إلى أخيها وعمه يقول زوج ترى ابوها عيا انا بده يتزوجني ويعطيها درهمات يقيم له صلبه ويزوج فيكون فيه فتحا لهذا الباب فتح هذا الباب فافتئات على العم على الاب ليس كافتئات مثلا على العم أو على الاخ طيب يقول لعدم ولايه من العاقد عليها مع وجود مستحقها فلو كان الاقرب لا يعلم أنه أصبه أو أنه صار أو عاد أهلاً بعد مناف صح النكاح استصحاباً للأصل لأن العبرة بأي شيء العبرة بواقع الأمر يعني مثلاً الإنسان زوج وهما يعلم أنه عصبه أو أنه كان غير أهل فزوج يظن أنه غير أهل ثم تبين أنه أهل مثاله العصبه للأب ثم الجد ثم ثم, ثم الأخ ثم العم العم لو زوج العم في حال يظن أن الأحق فيها الأخ مثل الولاية للأخ فزوج العم هو حين زوج يظن أن يعني يعتقد أن الولاية للأخ فتبين أن الأخ حالة العقد مات ميت قبل أسبوع لو نظرنا إلى على حسب ما في ظنه لقولنا العقد لا يصح. لأنه زوج وهو يعتقل في قرارة نفسه أنه غير ولي لكن لو نظرنا إلى واقع الأمر قلنا يصح فاهمين هذا لي؟ يقول رحمه الله ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا وكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا بشرط إذنه للوكيل يعني أن الوكيل يقوم مقام الموكل وقال المؤلف غائبا وحاضرا يعني أنه لا يشترط بالتوكيل في النكاح أن يكون الولي أو الموكل غائبا بل يجوز أن يوكل وهو, وهو حاضر لو قال مثلا شوفي يا أخ الغرفة الفلانية فيها المأذن الأنكه اذهب وكلتك أن تعقل النكاح لبنتي أنا والله أبد مددتك ههو يجوز ولا لا ها يجوز لا يشترط التوكيل في النكاح العذر فليجوز التوكيل ولو لغير عذر قال غائبا وحاضرا وإنما نص المؤلف على قول غائبا وحاضرا لأن باب العلماء قال لا يصح التوكيل إلا في حال الغيبة قال بشرط إذنها للوكيل بعد توكيله أن تعدل للوكيل بعد توكيله إن لم تكن مجبرة فإن كانت مجبرة فليس لها اذن فليس لها إذن طيب الآن النساء سبق عنها أنهن مجبرات وغيره مجبرات من المجبرات؟ البكر مع من؟ مع الأب مع الأب مع, الأب مع الأب أو والصن وغيره المجبرات؟ الثيب والبكر مع غير الأب. طيب هنا بكر امرأة بكر قال, لا. قال أبوها لرجل وكلتك أن تزوج بنتي وكلتك في انكاح بنتي هنا الوكيل يملك ما يملك الوكيل من الإجبار وعدمه فلا يشترط اذن من اذا البنت كما انه لا يشترط اذن البنت مع الاب فلا يشترط اذن البنت مع الوكيل لان الوكيل يقوم مقام الموكل ولهذا يقول, يقول, يقول بشرط اذنها للوكيل بعد توكيله ان لم تكن مجبره ان لم مجبرة. فإن كانت مجبره فلا اذن لها لانه اذا كان لا اذن لها مع الأب فلا اذن لها مع وكيله لأن الوكيل يقوم مقام حلب. طيب إذا كانت غير مجبرة يقول المؤلف يشترط إذنها للوكيل يشترط إذنها للوكيل متى؟ بعد توكيله. بعد توكيله لو أن رجلا قال وكلتك أن تزوج بنتي الثيب أكرت أن تزوج بنتي الثيب الثيب الثيب لها إذن؟ ها؟ نعم لها إذن نقول يعتبر يشترط أن يكون إذن البنت المزوجة بعد التوكيل فلو أن رجلا قال لابنتي أنا بسافر ووكل فلان إن شاء الله العصر وكله في أن يزوجك من فلان فاتصلت البنت عليه وقالت أذنت لك أن تزوجني من فلان فإذنها له غير معتبر لأنه قبل قبل التوكيل فإذنها له لها, لها إذنها له في هذا الحال إذن لأجنبي فلا يعتبر وهذا معنا قول المؤلف رحمه الله بشرط إذنها لوكيل بعد توكيله لأن إذا كان بعد توكيله صرى إذن لمن له ولاية وأما إذنها له قبل توكيلي فهو إذن لرجل أجنبي ما فهمت؟ طيب رجل مثلا قال لشخص سأوكلك أن تزوج بنتي قال إن شاء الله غدا نكتب الوكالة أن تزوج بنتي البنت قالت للوكيل لهذا الرجل الذي سيوكع أذنت لك أن تزوجني من فلان فإذنها هنا معتبر أو غير معتبر غير معتبر لماذا؟ لأنها أذنت لرجل أجنبي إلى الآن نم تقول له الولاية فلابد أنه بعد التوكيل تجدد الإذن تقول له أذنت لك فأهمنا الآن شف العبارة. نيد العبارة. يقول مالك يشترط نعم ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا وحاضرا بشرط إذنها من البنت أو الزوجة للوكيل بعد توكيله وعلم من قوله بعد توكيله أن إذنها له قبل توكيله لا يصح إن لم تكن مجبرة فإن كانت مجبرة فلا يشترط إذنها طيب قال واشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه يشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل فلو كان الوكيل فاسقا فلا تصح الولايه لا يصح النكاح لو وكلا صبيا لا صح وكلا مجنونا لا صح طيب رجل وكل أخا من أم للمرأة. للمرأة لها أخ من أم ولها أم جاء العام ووكل أخ من الأم ها؟ نعم يصح لأن ولاية الأخ من الأم هنا ليست بالأصالة بالولاية وإنما هي بالوكالة فهمين وعلم من قول الموالف ووكيل كل ولي وقوله ويسترط في وكيل أنه يصح التوكيل في النكاح يصح التوكيل في عقد النكاح واضح؟ لكن هل الوكيل إذا وكل في النكاح هل يستفيد كل عقد أو يستفيد العقد الذي يوكل فيه أم لا نقول التوكيل في النكاح له ثلاث حالات له ثلاث حالات الحال الأولى أن يعين الولي للوكيل أن يعين له بأن يقول وَكَلْتُكَ أَن تزوج بِنتِي فُلَانَةَ من فلان وَكْلْتُكَ أَن تُزَوِّجَ بِنتِي فُلَانَةَ من فلان واضح لي أن يعين ويقول وَكْلْتُكَ أَن تُزَوِّجَ بِنتِي فُلَانَةَ من فلان هذا تعيين فهنا لا يستفيد الوكيل إلا العقد الأول فقط العقد الأول فلو حصلت فرقة بين الزوجين هل يملك أن يزوجها بآخر لا هل يملك أن يزوجها من زوجها هذا إلا أن زوجها مثلا زوجها وطلقها بلقه وخرجت من عدة. هنا لا يملك الزوجة الرجوع عليه إلا بعقد هل يملك أنه يزوجها مرة ثانية لا يقول لا يستفيد إلا بعقد الأول فقط هذه أي حالة متى هذا أن إذا عين الحالة الثانية أن يفوض أن يفوض له. بأن يقول وَكَّلْتُكَ أَنْ تُزَوِّجَ بِنتِ مَنْ شِئْتَ مَتَى شِئْتَ مَنْ شِئْتَ مَتَى شِئْتَ فهنا يستفيد الوكيل العقد الأول وما بعده فلو أنه زوجها زيدا ثم طلقها زيدا يملك أن يزوجها من عمح نعم ومن بكر نعم لماذا؟ لأنه فوض إليه هو وضع إليه طيب الحالة الثالثة أن يطلق, أن يطلق. من يطلق الولي. الولي أن يطلق الولي الوكالة يعني يقول وكلتك أن تزوج بنتي ولا يعين له فلانا أو فلانا ولا يعين له فلانا أو فلانا فهنا هل هذه الحال ملحقة بالحال الأولى بحيث لا يستفيد للعقد الأول أو أنها ملحقة بالحال الثانية فيستفيد العقد الأول وما بعده أو ينظر إلى القرائن ينظر إلى القراء في هذه فإن علمنا أن الولي أراد بقوله وكلتك أن تزوج بنته يعني أن لا تخل بنته من الأزواج وأن لا تققى معطرة فهنا يستفيد العقد الأول وما بعده وإن علمنا أنه إنما أراد وكلتك أن تزوج بنته يعني على رجل واحد فلا يستفيد إلا العقد الأول مفهوم؟ طيب. إذن نقول التوكيل في النكاح توكيل الولي في النكاح له ثلاث حالات الحال الأولى أن يعين الولي للوكيل يعني يقول وكلتك أن تزوج بنتي فلانة من فلان فهنا لا يستفيد الوكيل إلا العقد الأول فقط فلو حصلت فرقة بين المولية وبين زوجها لم يملك الوكيل إعادة إي عقد النكاح وإذا لم يملك عقد النكاح على هذا, الو... هذا الزوج فغيرهم من بابه أو لا طيب الحال الثانية أن يفوّض له أن يفوّض الولي للوكيل يعني يقول وكلتك أن تزوج بنتي من شئت متى شئت من شئت متى شئت فهنا يستفيد الوكيل العقد الأول والثاني وما بعده يعني لو المرأة هذه تزوجت رجلا فطلقها يملك تزوجها على ثاني وثالث ورابع وخامس وساجس وسابع إلى آخر الحال الثالثة أن, يفوض أن, يطلق, أن يطلق الولي الوكالة بأن يقول وكلتك أن تزوج بنتي لا يعين لا يقول من فلان من فلان ولا يفوض بأن يقول متى شئت من شئت فهنا هل يستفيد الوكيل العقد الأول أو ما بعده فتكون ملحقة بالحال الثانية أو لا يستفيد إلا العقد الأول يقول هنا ينظر إلى القراء فإن علمنا أن, الوكي أن الولي أصعد بقوله وكلتك أن تزوج بنتي يعني أن لا تخلو بنتي من الأزواج وأن لا تبقى معطلة على الأزواج فهنا يستفيد العقد الأول وما بعده وإن علمنا من القرائم أنه أراد أن تزوجها مرة واحدة في هذا الحال لا يستفيد إلا العقد الأول طيب هل يمكن في الولاية أن يستوي وليان سواء من كل وجه أخوين وصورا لا هم إلى صرح أخوين سيأتينا إن شاء الله أن يقدم الأسن توأم طيب لو عيلت واحد يتعيل حتى في التوأم ما يمكن يستوي من كل وجه يعني إذا كان وليان بإمكان المرأة أن تقول أنا أرضى هلانا ولا أرضى هلانا فيتعين الولاية له نعم الوكالة هل يحصل بهذا ال... لا لا سؤال هل يمكن أن يستوي وليان لا لا, لا يمكن قالوا لو كانت المرأة ملحقة بأبوين لو كانت المرأة ملحقة بأبوين فهنا لا ينفلد واحد منه منهما بتزويدها يعني رجل مثلا وطئ أمرأة رجلان وطئ أمرأة بشبهة وأتت ببنت ألقا فألحقت البنت بالرجلين قالت الرجل يشبه هذا البنت هل تشبه هذا وتشبه هذا فتقول البنت لها لها أبوان البنت لها أبوان لو أرادت أن تتزوج في هذا الحال لا ينفرد واحد منهما بإنكاحها لا ينفرد واحد منهما بإنكاحها بل لا بد من منهما جميعا هذه معناه استوي وليا أما استواءهما من كل وجه من التوأم, التوأم لا بد يكون بينهما تفاوت حتى لو لم يكن تفاوت فإن كما سيأتي في كلام مؤلف أن يقدم الأسن ثم قالوا تقرأ إلا إذا عينت فهي تعين مثل وليان كله هما توأم. لو قالت وريد فلان فهي تعين حتى لو, لو كان الثاني خيرا منه فلا يتصور استواء الوليان من كل وجه إلا في ماذا ما إذا كانت المرأة ملحقة بأبوين ملحقة بأبوين لا مال التعين ولا نقول يقرأ جلح. لكن هذه مسألة نادرة نعم من نفسه لا لابد يستعدن لأنه ربما ما يرضى الرجل هذه مثل لو قال شخص لآخر وكلتك أن تفرق صدقتي أو زكاتي وكان هو مستحق هل يجوز له الأخل أو قال هذا المال فرقه على الفقراء والمستحقين وكان هو من المستحقين <تصفيق> هل يجوز <يجزل هو> له الأخ <تصفيق> لا بعض العلماء يرى الجواز حتى في المثال السابق يرى الجواز لكن بعضهم يقول لا سد الباب أو لا لأنه قد يفتي نفسه أنه أهل لهذه المرأة أو أنه مستحق للصدق أو غير مستحق في هذا الحال يقول احتياط اذهب إلى الولي وقل أنت وكلتني وأنا أريد أن أتزوجها الحمد لله ها امي اياه يكتب على الامام يعني يعني امه من الحاكم من الحاكم الشرعي يعني سامر قال شخص يفرق الزكاه ما يسمى عاملا عاملا لهذا الشخص